Nossa ومن يفعل ذلك فأولئك هم القاسرون فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير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 I'll <laughs> É aí.